ويا ادم اسكن ان وات وزوجك الجنه فاكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقرب هذه فتكونا من الظالمين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 الجنة وناداهما ربهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقل لكما وَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا فَاغْفِرْ لَنَا قَالَ ربنا ظلمنا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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري زوآتكم وريشا وَرشَ وَلِباسُ التَّطَوذَلِكَ فَير ذَلِكَ مِن آيات اللههِ علهُم يَذكَّرُون ييابَنِي آدمَمَ لا يَفْتِنََّكُم الشيطان لا يَبْتِنََّكُم الشَّيطانُكَمَا أأَخَْجَ أَبَ وَيكُم مِنَ الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وَقَبِيلُهُ من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاة أتقولون على الله ما لا تعلمون قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ وَأَقِيمُوا مُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدًا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم من